Thank <laughs> you. يا مفارق لي ناسي يا مضيعت الأماس يا مفارق لي ناسي يا مضيعت الأماس إن علي وحسي بي علي وحسي بي علي وحسي بي قبل مزيد المأس يا مفارق لي ناسي مربك حناني، مرة أرجع عليّ تاني وملفي قلبك حناني، واشتل الأفراح في دربي أم تو الود والأمان، واشتل الأفراح في دربي أم تو الود والأمان، ألف وعاء إنني رادو غيرها det är inte lätt, det är inte lätt, det är inte lätt, det är inte lätt, det är inte lätt, det är جنبرا دل برادك زي براءه تجلب دم الاذاهر جنبرا دل زي براءه تصلب دم الاذاهر زي سحابه عين سالت تحمل الخير والبشائر زي سحابه عين سالت تحمل الخير والبشائر ما بيلعب بالمشاعر يا ليل يا ليل دل بحب صعر بيد ما بيلعب بالمشاعر يا حبيبي صفي قلبك للجميل ما تبع يا مفارق ليا ناقر لَيَ ناسي يا ما ضيعت يا مفارق لَيَ ناسي يا ما ضيعت إن عليا وحش ثريا إن عليا وحش ثريا إن عليا وحش ثريا قبل ما تزيد